فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرّط المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا